بسم الله الرحمن الرحيم عبت وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يتذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له وما عليك ألا يذكى وأما من جاء وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحب مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة ختل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثُمَّ السَّبِيلَ يَشْرَحُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ أَطْفَبَا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 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ متفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولا كفهم الكفرة الفجرة.